انا في المستمع انا ونا ونا وانا في انتظارك على موجات صوت العرب من القاهرة انا في انتظارك يوميا وعلى مدى الساعة كلم يقولي لفذلك وانا في انتظارك انتظارك انتظارك اليوم معكم اليوم امام الميكروفون رحب الله سالم وشادي سمير و باللمسات الفنيه والهندسيه داوود محمد والإخراج للشام عامل <تصفيق> صباح الخير أخير صباح الخير كل مستمعينا وأنا في انتظارك اليوم الخميس وكالمعتاد موضعات مختلفة وموضعات كثيرة الترند وأهم ما شغل الرأي العام وأهم ما شغل الناس والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي على وسائل الإعلام لأسبوع الماضي ده يمكن حدثنا دائما وحلقتنا دائما يوم الخميس احنا دائما يا شادي بيبقى كده عندنا ورشة عمل قبل الهوا بثلاث اربع ايام يبقى عندنا كده مجموعة افكار وبعدين في الاخر يعني بنصفصف على الشيء الشائع طبعا ده قبل الهوا بيوم او اتنين عشان بنكون طبعا زي المستمعين متابعين السوشيال ميديا وبنشوف ايه اكتر الحاجات اللي كانت ترند فترة الاسبوع من الخميس للخميس فطبعا احنا اتناقشنا كتير في كذا موضوع بس استقرينا على يعني زي ما بيقول لوحة شرف أو إنجازات مصرية في مصر وفي العالم في جميع مجالات يمكن. في إنجازات الفترة اللي فاتت دي في لطلب مصريين لمجموعة أشخاص عادية في حوادث وأحداث إنسانية لأشخاص قدموا يمكن مشاعر جيدة جدا لغيرهم سواء كانوا مصريين أو من جنسيات أخرى طبعا ده اللي هنعرفه من خلال حلقاتنا هالنهاردة يعني في إنجازات لمصريين ودايما معدن المصري بيبان في وقت الشدة وده شيء يمكن كلنا عارفينه لكن فعلا فعلا لو اكتاب في كتب مش هيعرف يعني القلم يعبر عن شهامة المصري سواء بقى مصري مصرية حتى الأطفال يعني في شهامة كده بتظهر الجينات بتظهر في وقت الشدة دفاع عن الحق بنيجي وقت بنقول لا يمكن شوية في تراب على مبادئنا وسوليكياتنا لكن الحقيقة في وقت الشدة فعلا بنهب هبت رجل واحد ويتحول التراب اللي على قيمنا ومسولنا اللي تعودنا عليها وبنجد أفضل ما عندنا وأفضل ما في الإنسانية الحقيقة وده سر بقاء العرق المصري من المصريين القدماء لحد الآن هذه الشهمة وهذه المسل مهما تغيرت الظروف لكن الحقيقة موجودة فينا موضوعات كتيره ممكن نتكلم فيها عن طبعا انجازات انجازات المصريين في الخارج يمكن الفكرة جت لنا من طبعا أول الأسبوع كان في ضجه كبيرة جدا على موضوع طبعا الجنسية المصريه والجنسيه الانجليزيه لللاعب المصري محمد الشربكي نجم طبعا كبير بطل عالم اكثر واحد في العالم اكثر لاعب في العالم تربع على عرش الاسكواش العالمي المصنف الأول عالميا ف طبعا كان فاجئنا بأول الأسبوع بأن هو هو حصل على إنسيارين ماليزيا من فترة بأنه يلعب في الفترة القادمة وهو في سن 31 سنة هيلعب الفترة القادمة باسم المنتخب منتخب إنجلترا وكان تعليقات كثيرة جدا إن النجوم المنتخب المصري لتنظر ان ان في طبعا الإسقاط المصري عموماً يعني في حتى يعني في تعليق طلع طبعا ليس تقليلا من محمد الشوربجي محمد الشوربجي نجم كبير وبطل عالمي يعني ما اقدرش نقول انجازاته لاعب ايضا باسم المنتخب المصري فتره لكن الفكرة ان يعني اتقال ان مصر عندها تمانين محمد الشوربجي يعني يعني يعني عندنا اسماء كثيره جدا وعندنا لاعبين كثيره جدا اتكلمت يمكن وسالت رحابه قلت ممكن نتكلم عن هذه اللقطة ولقطة ان ممكن الانسان فعلا بتالقه او لما يتالق خارج بلده يفكر انه يعني يخوض هذه تجربة باسم بلد تانية ده يمكن من الحاجات اللي لافت النظر ومش عايزين ناخدها من جانب تحليل نفسي اكتر حتى يمكن النجم المصري وفخر العرب دائما راح بنتكلم محمد صلاح كان في نفس اليوم كان بيرد بصورة او يعني ردنا على هذا الموضوع يعني لكن كان في صورة لي وهو طبعا يعني زي من نقول الحمد لله يعني وربنا يطول أيامه القادمة بإذن الله ويزيد من إنجازاته رد صورة وهو في سيناء في مصر وهو طبعا على البحر وبيوري شواطئ مصر وكاتب جنبها أو كاتب إيجيت وكاتب عمل علامة قلب يعني بيوري العلم مصر عملها ازاي بيقضي عجزته في مصر إزاي؟ دي يمكن نموذج تاني في نماذج كثيرة جدا ممكن نتكلم فيها نماذج كثيرة لفنانين نماذج كثيرة لمبدعين نماذج كثيرة العلماء أسره الإنسانية تألقوا وظهروا ونجحوا خارج بلادهم طبعا العالم المصري أحمد زويل طبعا أسماء كثيرة جدا مصطفى السيد أسماء احنا عايزين المستمعين كمان يشاركونا يولنا لنا لنا الرموز والنجوم نحنا احنا النهاردة بنفكر بعض بهؤلاء يعني النموذج المشرف للمصري الأصيل عايزين كلنا ف... لو نتكلم عن نور الشربيني الشربيني مصبوت. بطلت عالم مصري أصغر بطلت عالم. يمكن في،, في لعبة من اللعبات مش هاقول هو اصغر في الاسكواش ده اللي احنا عارفينه بس آه، آه، طبعا نور الشربيني سوارها في كل ميادين مصر ومتالقه بشكل كبير جدا ونجمة وحاجة يعني ما شاء الله يعني حاجه احنا عايزين المستمعين يشاركونا ويقولون لنا متابعتهم للسوشيال ميديا وكمان من خلال الاسبوع اللي فات ده كان فيه انجازات كتيرة يقولون لنا الانجازات ده ونفكر بعض بيها لان احنا لازم نلقط ضوء على هذه النماذج لانها قدوه الحقيقه يحتذى بيها ولازم نعلم نعلم اولادنا ان فعلا مصر لا تنضب ومصر فعلا ولادة مثل هذه النمازج الحقيقة لازم نقدمنا نتكلم كتير وممكننا نخلص الخلقة في المقدمة <تصفيق> على النمازج دي كل شوية هن هن هن هنتذكر اسمه وهنقدر نتكلم المجتمعين بقى معنا <تصفيق> مجتمعين بقى معنا النمازج المشرفة خارج مصر اللي بتقتضوا بيها اللي بتتشرفوا لما تقولوا أنا من البلد اللي فيها فلان أنا من البلد اللي خرج منها فلان تليفوننا واتنين خمسة سبعة سبعة واحد تمانية سبعة اتنين وكلمونا تقول لنا نماذج يمكن أثرت الإنسانية وأثرت في الإنسانية بشكل كبير تليفوننا مرة تانية هو 2577-1872 دلوقت أنا هكسب وقت ولازم أبدأ أفوق ورايا ولازم أبص نفسي وهنسى يأسي وكل جراحي كمان أنا في انتظارك اليوم الخميس وموضوعات كثيرة موضوعات مختلفة تريند النهاردة نماذج مصرية أثرت في العالم وأثرت العالم وتألقت خارج بلادها معنا تليفون ألو ألو ايوه ألو؟ لو هتسلم عن أفتاد رحاك هقول وزي البساتين اللي حضور القلب قبل ما تشوفها لأي حبيبتي لو هتكلم عن شخص ك سنين وسنين هقول أغلى من ربنا يخليكي دي كان ورد من اجمل الورود بالفل والياسمين حبيبتي <تصفيق> انتي وردة مين معانا في حبيبتي من اسكندريه اهلا يا حبيبتي اهلا, أهلا بيكي بيكي صباح, عليك صباح عليك يا الفل انا بحب يوم جدا لأني و بس يا ستي نحكي بالاستاذه رحاب كده كلها ربنا يخليكي جابلي مشكله لي مشكلة عايزه اقول لك كنت <تصفيق> <تصفيق> حياتي طبعا متلخين ومبين قلت ربنا يخليك داوود بقول لهم ليكوا تحيه من اسكندريه خالص في القاهره عم <تصفيق> تيوم بيحيوكي من وراء الازاز اسكندريه اسكندريه بقى ولاده ودايما يعني نماذج كتيرة جدا الاسكندريه اه طبعا انا هقدر عن صيفين بجد كانت مجموعه من الناس يمكن ان تكون لهم انهم من يوم يمكن ان يكونوا من في يمكن ان يكونوا من أنا ان كل سنة الناس يمكن ان يكونوا من الناس يمكن ان يكونوا من الناس يمكن ان يكونوا من الناس يمكن ان يكونوا من الناس من الناس <تصفيق> يعني أنا ممكن كان هو اللي لقي عام 2018 إدانا صحب بالنفس إدانا العزيمه إدانا الاراده قال لنا اللي أنت موجودين اللي إحنا موجودين لنا حياتنا لنا عربتنا لنا عزمتنا في كل حاجة كلام عن شخصيه طبعا صخر العرب وبص يعني ما مهما هاتكلم حلقات عنه مو صلاح <تصفيق> <تصفيق> مو صلاح يعني يعني أعرف يا سيدر حالة <تصفيق> كل التغطيات لما محمد صلاح بيلعب في الهجوم تحس ان احنا كلنا معاه ايوه صح عندك لا لا بنشجعه كله يعني في مصر كلها بتشجع ما منسرقنا بس نشجع محمد صلاح احنا بنشجعها حتى لو كان في اي نادي يعني حتى لو رح فين انا بنشجع محمد بس عايز أقولك يا هند ان كمان اسكندرية من المدن المصرية اللي مليانة نمازج وخصوصا في الفن يعني هتلاقي اسكندرية بالذات متميزين جدا في موضوع الفن التأثير الثقافات اللي كانت مختلطة مع يعني ابناء الاسكندرية وهو طبعا البحر والطبيعة اكيد بتأثر بس كمان الثقافات اللي مرت على اسكندرية اثرت جدا بقوا فع يعني مدينة متميزة في الفن وفي الرسم وعندهم و... و... إبداع قوي جدا يعني أنتم عندكم إبداع رهيب. تكلم عن سندريه وأنصاف درويش. بالضبط. هو مجال الفن والغناء والرسم والشعر متميز فيه جدا أهل, أهل آل سندريه. والله يا صديقي أنا ما شمّنت وصفر الشيفي وجاد نورونا في سندريه. حبيتي <تصفيق> إن شاء الله. قبل ما سندريه تحتل, ما تحتل. <تصفيق> <تصفيق> بس الجو عندكم عامل إيه قولي لي. يعني يعني انا عشان طبعا يعني ااا اصدقائنا واخواتنا في الدول العربية خصوصا اهل الاسكندريه ده اهل اسكندريه بيقولوا لما يطلع المصيف بقى يعني, يعني الاحتلال الجميل اللي هو ان كل مصر بتروح اسكندريه وبتطلع على الساحل الشمالي في وقت الصيف فبتسموه احتلال <تصفيق> لا يعني الساحل الشمالي بص كده تصيف ما شاء الله يعني أنا بس انا من عصايا استاكثر يعني <تصفيق> حبيبتي إن شاء الله دايما منورة باهلها إن شاء الله شكرا لك يا هند نورتي النهارده انا فرحانه وبقدم تحياتي طبعا لخيالي سيدانة أمن حسن وبقوله منتظرين مشاركتك على الهو حبيبتي ان شاء الله مش عايز اي اهدأ اه بس عايز اقناه <تصفيق> معينة انت خلال الحلقة اه وضع اسكندرون انا انا شاء الله طيب خلاص انت معك ان شاء الله شكرا لك يا هنج مع السلام <تصفيق> معنا التليفون تاني يا شادي ألو السلام عليكم عليكم السلام عليكم تحياتي لحضرتك أفس شادي وستاذ رحاف أهلا بحضرتك. سألزه شام وسالزود وصلتي زايتنا الحبيب بس في العرب. أهلا بحضرتك مين معينا؟ أنا اللي كنت مع مع بنتي هند صاروا طبعا. <تصفيق> أهلا بحضرتك. عمد أنا حسن أهلا بحضرتك عماد وبشكر بنتي العزيزة طبعا هند صاروا. حبيبتي ربنا يبارك لكم إن شاء الله. الله يخليك. ااا أنا كنت محضر حاجات إنجازات حصلت. بالفعل كانت إنجازات وفرحتنا كتير. <تصفيق> يعني محمد صلاح وبنتنا العزيزة في التنس اللي انسحبت كانت كانت كانت <تصفيق> <المحضرت> تكمل. <تصفيق> والبصلة الجميلة بتاع التونس م. اللي تلاهت الرابع بس بجد بقى الحدث اللي غطى على كل اللي في دماغي القمر الصناعي بتاع امبارح يا وستاذة رحاب 301 انا بجد اولادي الاطفال قاعدين كنت حاكي لهم ازاي يعني بيطلعوا الحاجات دي اقسم لك بالله كانت <تصفيق> اول ثلاث ثواني كانوا حاطين ايديهم على ويقولوا يا رب يا رب, يا رب, يا رب اه والله ايوه احنا حضرنا الانطلاق الاول للأمر الصناعي والتاني الجيل الجي الجي الجي الجديد أوك. ما حضرش ده فهما ما يعرفوش لا ده أقسم لك بالله كانوا بيرقصوا كل ما, ما بيقولوا عشان كده بيعملوا حاجه بالنسبه لهم حاجه شوفوا الناس آه. بتسقف يفضلوا يتنططوا وعيالي من غير ما يفهموا <تصفيق> حبايبي يعني بجد فعلا ده إنجاز يعني بذكر سياده الرئيس والساده المسؤولين اللي على الموضوع ده يعني فرحتي بقول لك كانت قلبي بيرفرف في ساميس هيسهم كمان الانطلاق للقمر الصناعي كمان في تطوير الانترنت وكمان سرعته فدي طبعا اكيد كلنا بننشد ده وغير كده احنا مصر الحمد لله دخلت النادي ده دخلت النادي ده مع نفسنا كانه في من زمان فعلا ده من تعتبر رائده, قبل رائدة يعني من اول ما 101 اكيد لكن دايما ودي اه يعني بجد الموضوع دوت غطى بقى على كل الاحداث الحلوه اللي حصلت ده بقى اجملهم أجم... عندي اجملهم وأس... وأس... واسعدني كتير ألف مبروك استاذ يا رب ويا رب يتمم... يتمم عمله كده ان شاء الله بقى ايه على خير ويجيبوا انجازاته بقى ان شاء الله أكيد. شكرا, شكرا. ليك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>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 السلام مستمعينا ومستمعينا وانا في انتظارك يوم الخميس والترند النهاردة بنتكلم عن الانجازات المصرية في كل المجالات ويمكن يا شادي عندنا انجازات كتير حصلت الاسبوع اللي فات في كمان مجموعة من الطالبات المصريات ابتكروا خرصانة تمتص طاقة الشمس بالنهار وبتنور بالليل والطاقة دي بتكون مخزنة ذاتيا كمشروع قدموه لكلية الهندسة وكانت فكرة ممتازة جدا في رصف جوانب الطرق وخاصة الطرق السريعة وهتقلل بشكل كبير من الحوادث ومهمة جدا بشكل كبير في المجال الاقتصادي دي طبعا من إنجازات المصريات في كلية الهندسة ومعنا اتصال تليفوني شادي ألو؟ صباح الطاقة الإيجابية والسعادة صباح, صباح الفل أنا نساز شادي ونساز عريحاب وبسلم على نساز هشام ونساز داود بيسلموا عليك <تصفيق> <تصفيق> معنا مين يا م... من أهلا بحضرتك أهلا بيك يا فمت أول مرة تشاركينا يعني تاني مرة حبيبتي منورانا دايما شاركت مرة قبل كده يعني. دايما منورانا ربنا خليك قول لنا بقى ال... عندك إنجازات عايزة تضيفها لنا وللمستمعين الإنجازات الشخصية المصرية من فجر التاريخ يعني إحنا اللي أصلنا في الكون وإحنا اللي عملنا حضارة يعني إحنا اللي علمنا الإنسان إزاي يكون متحضر أكيد الحضارة المصرية هي أقدم الحضارات على كوكب الأرض ومش مش سبعة سنة بس زي ما ده حضرتك خمسمية ألف سنة <تصفيق> نص لا يعني أنا لا مبالغة علماء التاريخ الطبيعي <تصفيق> هم اللي أثبتوا إن فيه هياكل بشرية الإنسان المصري القديم يرجع تاريخها النصف مليون سنة <تصفيق> يعني دي معلومة قالها الدكتور حسن فكري أستاذ الجيولوجيا والعلم والعلم المصريات أنا دارسة تاريخ ودارسة جغرافيا فأنا مش بتكلم كلام عشوائي جميل لما نتكلم عن الشخصيات اللي اثرت في العالم في العصر الحديث طبعا حبيك قلت دكتور زويل ما ننساش دكتور مجدي يعقوب دكتور فاروق الباز دكتور رجدي سعيد استاذ الجيولوجيا عندنا كمان موسيقار نادر عباسي اللي هو وضع موسيقى حفل المميوات وحفل طريق الكباش مصبوط احنا عندنا احنا مؤثرين كوة نعمة في العالم كله مش بس حاليا على مرة العصور التاريخية المختلفة أنت عارفة حضرتك أستاذة وفاء أن في يعني دايما صفاء عايز أقول لحضرتك أن في دايما يعني طاقة كده بتبشر بالخير لما نلاقي الشباب الجديد هؤلاء الشباب بيقدموا بكل إخلاص حاجات يعني تساعد في تساعد الإنسانية يعني أما نلاقي مثلا طلبة بيقدموا شيء بي يعني يعمل مشاكل يأثر على أن الطرق ما يبقاش فيها حوادث تدعم الاقتصاد لما نشوف النماذج دي بنحس فعلا فعلا ان ولادنا في في ناس كتير قوي من الاهالي بيشتكوا من ولادهم دول مش عارفه ايه برضو التكنولوجيا لا لا الحديثة والتطور ما شاء الله لا لا جنه الجديده اللي هي محابيتك الاجيال دي منتهى الذكاء والتكنولوجيا وصارت لهم امكانيات اكبر هما كمان طالعين مطلعين, مطلعين على على, على الثقافات الغير فده بيخليهم ياخدوا يعني زي ما بيقولوا من حيث انتهى الاخرون عندنا كمان حضرتك في تقدم كتير جدا في البحث العلمي أنا عايز أقول إن أحسن حاجة أو أحسن ثلاث حاجات سعاد الرئيس السيسي م. أول حاجة إن إحنا بقينا الدولة مؤمنة بالعلم بتأخذ نتائج الأبحاث اللي إحنا دانا أبحاث عن التغيرات المناخية من الثمانينات كانت مركونا على الرفوف في المجتبات ما حادش بيبصلها م. العصر الحالي ورئيس السيسي مهتم جدا بالبيئة ومؤتمر كوب 27 في نوفمبر إن شاء الله احنا عملنا انجازات كتيره جدا في مجال البيئه في مصر طاقة شمسية وطاقه رياح والهيدروجين الاخضر والامونيا الزرقاء يعني عندنا انجازات كتيره في مجال البيئه كدا المؤتمر دا اتعمل في مصر مزبوط. لان احنا فعلا عملنا انجازات حقيقيه على الارض كمان في تانية تانيه بعد الرئيس السيسي ان بقى فيه تناغم بين جميع اجهزه الدوله دا مكنش موجود احنا كنا في جزر مم. منعزله كان الوزير يطلع قرار التاني الغيه الالحاجة <تصفيق> الثالثة لا إن الرئيس مهتم بالناس اللي هم طبقات المستضعفة زي أهل الهم زي المرأة المعنية <تصفيق> المرأة مش مستضعفة دلوقتي خذ أي واحد حصلنا لا إحنا حصلنا زح نحس نحس لل لا يمكن المراه المصرية دائما دائما لا والله أنا فعلاً بكلم بجد دائما يعني حاجة, حاجة مشرفة يعني من يعني أول ملكة في التاريخ وفي المرأة المصريه يعني كلاء يعني, بقى يعني بقى. مش من يا ما يعني والملكة والملكة يحفظ الملك هي وعتمت عليها مش مش مستضعفة بس, بس, بس, بس عليها. هي عليها حتى حتى دائما بقول يعني حتى في المصري هي هي, هي هي لا مش جندي جندي ما ما <تصفيق> الـ الـ الـ <تصفيق> يعني ب ب بفكرها فيه يعني دايما الكلمة كنت بقولها أنا أهلي من الصعيد يعني كنت بشوفهم المرأة الصادية قوية ميز جدا ميز قوية جدا يعني فعلا رجالة بشنبات زي ما بيقوله مم. في الصعيد بيمشوا بكلامها ومؤثر يعني ومؤثرة في المجتمع حتى كده تعليم ورفع الوعي للمن... للمرأة هو اللي يرفع المجتمع كله. مزبوط. ونأسف لإغطالة. لا أبدا نورتينا نورتي ودائما تشركي معي. شكرا ليكي صباح الجمال. يا ريت بعد يزنك. تفضل. انتو يعني مأصرين أو مع سطين عليك. حاضنيا بس كده بس كده انتي دقمري اه ايه اللي خليكي <تصفيق> حبيبتي ان شاء الله انا بدور بدور على اجازات سفط العربه بدور على حاجة النجاح ما لاقيتهاش هنسمع هنسمع نجاحات ان شاء الله ان شاء الله شكر شكرا ليكم دايما تنورونا اتفضل اا ما نتصل تليفوني تاني الو يا صباح العسل صباح الجمال صباح العسل عدوت الرجال العسل ربنا يخليك مين معانا تحياتي للاستاذ هشام عامل والاستاذ داوود محمد ولحضرتك الاستاذ وكل جميلة. شكرا لحضرتك يا حيوك مين معانا <تصفيق> مع اهلا بيك يا مؤمن <تصفيق> بكم كل كده ربنا يبارك في حضرتك حضرتك المنور. ربنا <تصفيق> طبعا بقى كفاية يعني كفاية الجيش المصري في يعني ده بقى الحاجة اللي بموت فيها الجيش المصري احنا هنعمل حلقة ان شاء الله عن يعني ابطالنا ربنا يديهم الصحة اللي عايشين وان شاء الله تبقى حلقة ان شاء الله مميزة وتشاركونا مع مع بعض وان مع بعض الحلقة وكمان عن الابطال اللي استشهدوا دي هتبقى حلقة ان شاء الله, الله بنوعيدكو بيها او الله انا بموت في الجيش المصري يعني احنا لازم نفتكر, عارفة نفتكر, عارفة بس نفتكر بس نفضل على طول نفكر نفسنا بالابطال دول لازم لازم نفضل على طول ما ننساهمش انا انت عارفة ان انا كده بسرعة ك لعبة بتاعت او عتتره او هصمملك باللعبه هامسك ايدها وايدهم وابصمهم ربنا يبارك هم كنت من اللي بحبهم انا بجد براحه الرومب بجد فخر المصري, لجيش المصري موجود وربنا يحمي رب يا رب وبصراحة اللي قبل على كل انا كنت اقول يعني كنت على دكتور فارول بيز ده فخر المصري دكتور مجدي طبعا محمد طبعا فخر العرب مهندس هاني عازر يعني النماذج <تصفيق> طبعا يعني بجد دكتور مجد يا عوب أمير بجد فخر مصري واللي ده مصر يعني في غيره ومليون يعني يعني بجدش على عب اللي هو غير جنس يده ده يعني مصري مصري ولا ده يعني يعني مصري مش مش اتوقف على حد <تصفيق> <صح> <تصفيق> طبعا طبعا وعايد اصبع على الاصدقاء كنت عاش ناسيب فورسة الجاري عايد اصبع على الاصدقاء وحبايب طبعا مجد علي <تصفيق> آمن عبد الرحمن محمود عبد الحميد بمناج بكايد ملاج وعم علي عكوب والعظماء التي والمدامة عليها وكل الناس الحالة لاتسمعكم كل سنة وحضرك طيب وكل المستمعين بصحة وسعادة نورتنا تسلامودي تسلامودي معارش كلا الله سلم إلا أنت فيها إيه الدنيا دي إلا إنت, إلا أنت إلا أنت كل غالي ولا علي انتظارك أنا في انتظارك اليوم الخميس وموضوعات مختلفة تريند وحدثنا النهاردة عن مصريين. ظهروا وتالقوا ونبغوا في العالم كله نماذج كثيره جدا اتكلمنا طبعا عن امير القلوب السير مجدي يعقوب اللي عبر بجراحه القلب العالم اخر يعني جراحه القلب قبل مجدي يعقوب شيء وبعده شيء تاني وطبعا نجاحه في انجلترا بشكل كبير ثم قراره بالعودة الى مصر و... وانه هو يعني يهب الباقي من حياته ربنا يتطور في عمره دايما يا يفضل معنا لأطول فترة كبيرة او نفضل كلنا مع بعض يعني لفترة كبيرة مجد يعقوب في مصر بيجري الجراحات وبيعلم اجيال وهو نفسه حتى قال اسعد لحظه لما بلاقي تلميذ من تلمذتي معلمه انا جراحه معينه او عمليه معينه وبيعملها احسن مني في يعني رساله طبعا لامير القلوب مجدي يعقوب من النماذج المشرفه الجميله المبهره في نماذج كثيره جدا المصريين نبغوا بالخارج مهندس هاني عزر وتصميم طرق يعني آه يمكن اعظم مصممين الطرق مطرفة. في العالم مصرفة. استعانت بألمانيا في فترة من الفترات محطة برلين وتطورها وحل مشاكل كبيرة جدا في برلين وأيضا تم الاستعانة بيه أو بتصميماته في مصر في مشكلات الطرق والازدحام وإحنا شايفين طبعا تطور كبير, تطور تطور كبير, كبير جدا بيه. فنمزج مشرفة ونمزج العقول مصرية نجحت ونبغت بشكل كبير جدا خارج مصر معنات لي لفن ألو هلو بطا خير طبعا يا مولد حمد, حمد للسندرية يا سيد محمد اهلا بديك يا سيد محمد وستشكي يعني في طبعا الحقيقة حاجة كتير قوي بتتمحيل انا يعني اتكلم في تخصصي شوية اتفضل اعشانا يعني مجال التربية والتعليم اه اه وده بيهم يمكن ناس كتير قوي يا سيد محمد اكيد البيوت المصريه يمكن انا انا بشوف ان يعني من اهم الحاجات اللي اتعملت الحقيقه في صدر حب النظام التعليمي الجديد م. لانه احنا لما كنا بنيجي نسأل اي حد في في في وقت من الاوقات لما احنا حتى كنا طلبه ايه رايك في التعليم فكانت الاجابه انه التعليم في مصر محتاج تغير دي كانت الاجابه اللي اللي بتتقال دايما فانا بشوف ان النظام التعليمي الجديد ابتداءا من سنة اولى سنة تانية سنة تلت احنا وصلنا السنة دي ممكن لربع ابتدائي السنة اللي جاية داخلين على خمسة ابتدائي بشوف انه من افضل الحاجات اللي اتعملت لان احنا كان عندنا مشكلة وتزرحة حتى واحنا طلب على مشكلة الحفظ مزلو. احنا في ناس ما كانش بيبقى عندها القدرة على ان هي تحفظ انا عايز اقولك كمان بما ان حضاري بتتكلم في جزئية انا معصرها لان انا ابني الصغير في ربع ابت كان في اعتراض مش مش هقدر أنكر في بداية الترم في بداية السنه لان كان في تخوفات وطبعا انت عارف حضرتك يا استاذ محمد ان دايما المرحله الجديده اللي بتحمل تغيير دايما بيكون وراها انتقادات من غير ما ما تبقى انت عارف التجربه فكنت انت ماشي ورا اللي بيتقال لا ده مناهج صعبة بجد فعلا سموها, سموها ربع بس أنا, انا هقول بامانه ربنا لان انا اخدت التجربه دي مع ابني المناهج مختلفة طريقه المحتوى وطريقه التعامل مع المواد مع المعلومه اختلفت كمان الاوبن بوك ده نظام جديد ان الولاد يبقى عندهم الامتحان اللي هو التقييمي اللي يبقى 30% من درجة الامتحان بتكون انك تفتح الكتاب وتشوف المعلومة منه ده طبعا نظام على المدى البعيد هيودينا او هيؤدي بينا الى نتائج مبشرة نظام تعليم مختلف انا, أنا في الاول كنت متخوفة زي اي ام بس لما خطت التجربة حسيت هي مش مرهقة خالص مش متعبة اه يمكن المعلومات كبيرة لكن على قد هي كبيرة لكن الحقيقة مبسطة لدرجة ان الولاد يستوعبوها آه يعني ااا يعني أنا عايز أقول لك زحب كمان بدون أتكلم حضرتك إنه يعني حضرتك أنا لما جا بست على النتيجة مم. تلاقي إن نسبة الطلبة أنا ما بتكلمش هنا جميع على الطلبة النكحيل أنا بتكلم على الطلبة اللي جايبين امتياز اللي هو تأثير امتياز نسبة عالية جدا مزبوط فا فا السؤال إحنا إحنا ليه عملنا دورة شديدة أول ج حاجة مم. الحاجة الثانية المناجر سيد الحاجة نفسها كانت بتحتاج لتطوير يعني خلينا تكلمك مثلا عن تخصوص الدراسات الاجتماعية مم. انت شوفتي مثلا تنادي في كتاب سنة ربعة حاجات معصرة بتتكلم عن مشروعات قومية بتتكلم عن حاجات جوة مصر بتتكلم عن الفنون الشعبية الفرق الشعبي او الفنون الشعبيه في مختلف محافظات مصر كان في دروس الجمهورية. عن عن الحملات القوميه الخاصه بمصر آه، آه، آه، آه، مثلا اتكلموا اتكلموا في الترم الاول عن شخصية طلعت حرب طلعت حرب ده احنا كنا بب يعني بب بنديه في سنه ابتدائي لا حل. هو اصبح اصبح موجود معانا في،, في ربع ابتدائي فالمنهج القديم حتى لما تيجي تبصي له وتدوري حرب بتاع منهج دراسات لا تلاقي انه يعني هاقولك على حاجة احنا مثلا كلنا بنقول رمسيس الاول ورمسيس الثاني على فكرة النطق ده غلط هو اسمه رعمسيس ولذلك حتى العصر نفسه سمي بعصر الرعاية ففعلا المنهج كان محتاج لنظرة كان محتاج لتطوير كان محتاج شيء من التغيير فكون إن إحنا جماعة نبقى رفضين التغيير من أجل الرفض لا إحنا مش عايزين نبقى التغيير من أجل الرفض انت عندك سلبيات معينة شايفها أو ملاحظات معينة شايفها قول رأيك فيها يعني أنا, أنا مش هخبي عليك يعني أنا عقولك مثلا إنه من ضمن الحاجات اللي إحنا عايزينها السنة الجاية بإذن الله إن يكون مدة الفصل الدراسي متناسبة مع ما يتم تدريسه في المنعك مزبوطة. بحيث بحيث ان يلحق المدرس يخلص المنعج قبل نهاية الفصل الدراسي ما يبقاش المدرس مضطر انه يجري او يبقى مستعجل عشان يخلص المنعج طب انا عايز اقول لحضرك بما ان حضرتك اثرت النقطة دي في بعض المدارس كملت بعد ما الولاد خلصوا انا مدرسة ولادي كملوا الترم يعني مع لحد دلوقتي فيه شغالين تكمية المنهج تقوية للغات وتقوية كمان للعربي والانجليش واللغه التانية والماث والحساب يعني مكملين الترم التاني لحد يوم 18-6 مع اينا إن نمتحان خلص ده الرابع التدائي وانا عارف ده ويمكن منهج العلوم كانت يعني تقيل فعلا كانت واقف بس هم يمكن المعقل عندنا, عندنا لكن يا كده صراحة حلو يعني ما نبقيش رفضين التغيير من اجل مم. التغيير. انا عايز أقول لك أنا عايز أقول لك أنا سو برحب حاجة امتحانات صناربعة عشان بس ما حدش يعني يبقى فيه ضغط من اي حد في مدرس او اي حد أيا إن كان. انا عايز أقول لك اللي امتحانات الشهرية ونص السنة واخر السنة كانت بتسلم للمدارس في أضرف مغلقة ساعة تبع ونص طبحة يعني قبل مم. الامتحان بنص ساعة حفاظا على ان الن المنظومة نفسها تنجح فأنا كل اللي أنا عايز أقوله لا النظام التعليمي الجديد بينقلنا من مرحلة لمرحلة بينقلنا من نظام فهم بالنظام حفظ وطلقين إلى نظام فهم وإدراك فمحتاجيني أن نحن جماعة نساند المنظوم محتاجيني أن نحن ما نرفضش الموضوع من اجل الرفض وأكبر دليل النجاح اللي احنا شفناها اكبر بالزبط. عدد من الطلبة بيجيبوا امتياز في سنه رابعه ابتدائي يعني لو انا همشي بقى ورا كلام اولياء الامور اللي قالوه قبل بداية السنه الدراسيه المفروض بقى انا كنت الاقي رابعه دي كلها عندها دور تاني لكن انا عايزه اقول لحضراتكم كمان هضيف لحضراتكم جزئية كمان ان دليل نجاح ان الاولاد من مرحلة كورونا سنتين قاعدين في البيت لا يفقهوا اي شيء وكنا مش قادرين نسيطر عليهم في المذاكره وفي وفي ان هم يستوعبوا المعلومات في خلال سنة ويمكن ما كملتش سنة هي, كم هي تقريبا سنة صفصفت على ست شهور إلا الحقيقة بقوا عندهم إدراك قوي جدا إنهم يعملوا بحث عن المعلومة ودي الهدف إن أنت مش لازم تتلقى كل المعلومات لإن إحنا مش علماء لكن إزاي تعرف من خلال منهج إزاي تعمل سرش إزاي تبحث عن المعلومة في تعرف تجبها وده للحقيقة له ونجحوا فيه الحقيقة للولاد وده سبب إنهم فعلاً قيموهم تقييم من غير درجات فده شيء مهم جدا يا صدر حب وانا عايز اطمر الناس والله يا جماعة المسألة يا جماعة سنة 4 تعليم أساسي بمعنى ايه بمعنى ان لا في رفض من المدرسة ولا في فقط ده, ده اسمه تعليم أساسي يعني الطالب كده كده مكمل جو المدرسة فإحنا بس كل محتاجين احتاجين صدر حب نستمتع بالعملية التعليمية يا جماعة سيبوا ولد نسيب التوتر نسيب نبعد عن التوتر ونبا التعليم بدل لنا زي ما حكى بطول متعة يعني إن شاء الله <تصفيق> من شكرك يا سلمان محمد ونشكر مساهمتك معنا ألف شكر شكرا لك معنا تصل تلفوني تاني ألو ألو صباح الخير صباح الفل صلاة هذا من تشارلي صلاة ذوق صباح الخير أهلا وسهلا بحضرتك مين معنا أهلا. معك أيمن عبد الرحمن أي أيمن بيكوسس أيمن والله انا مش هزيد على كل اللي سمعنا محتاجين الله في كل معاملة طيبه ولازم على المصروفات الماليه علشان بقى مدير خليك في في في زمان الله يرحمه الدكتور فينا مطعم لمه الزينه اه وكان عندنا الدكتور مصطفى مشرفا ده كان عالم وستار وكان مناح وكان كاتب وصحفي وكان عالم دكتور في الكيمياء والبصره مظبوط والذره وكان عندنا اول اول طائره طائره الاستاذ ناجي الاستاذ ناجي هي اول اول عربيه افريقيه طارت افريقيا ومصرية في طائرة بعد مم. الفنان احمد الثالث ااا زاد عندنا علاه صحه الدكتور مع ب... الدكتور مصطفى محمود صاحب اشهر برنامج علم الايمان زاد عندنا الدكتور مش عارف عندنا الجيش المصري زاد عندنا الجيش الأبيض اللي هو اللي شال المسؤولية من كل أداء الح من مشيت من أول نزف الفرونة وهذا الآن الجيش الأبيض زاد حال اللي بتعمل من المكانات مثل حيكشوف المشروعات والمصانع والشركات والمصانع اللي تتفعلها في كم قناة او كم ترى الساكرة ومشاريع اللي هو من الملحة المياه في اراضي القمح واراضي في الوادي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 حيث مش مش يعني مصر ولادة كل اللي اسهموا وشاركوا بفكرة والتنفيذ لكل هذي المشروعات اكيد لا نرفع لهم القبعة لان اكيد هذي المشروعات العملاقة وراها جيش قوي جيش كبير بسوار بسوار مش هنقدر طبعا نحس كل الاسماء بتاعتهم لا طبعا لحظة احنا لحظة لنا يا فنو عدنا عدنا 100 سنة مش هنصر عدنا مش هنعرف نعبدو ان مصر ربنا قالك ايه قالك كنا نبع ان مصر مصر يعني ربنا موكل كل الدولة كل بلد موكل لها مالك اللي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بحرص العينه جاءت يا رحابي ربنا الشعب المصري فيه معرفة ان الشعب وزيد وطيب وشعب ايه بيحب بلد بيخاف على بلد ووزير بلد مهما كان فيه ظروف ومهما فيه بيتحمل كل الصعوبات ديوقتي احنا عندنا ازمة الصديقة على العالم كله احنا متحملين وكل حاجة وعارفين الظروف ايه بس مش هنسمع للمهمشين جير حالة نسلشالي لنتهارك وترحت فكرة اللي اول اه موضوع اللي اول اخ اللي اول ونشأ في مصر عالمي بقى خارج لا اه ديه خلاص ديه, ديه كان فيه برضا تقيم كوروش طلبه اللي اسمه عيسام حسين ألف لان ألف المتخب امريكا عشانها معمجل تلك دول ما في الاعتبار بعد ما في البلد دي وطراعوا ووي ووي عقاب بقى بنقوم عليهم كام احنا عندنا محمد صلاح عندنا كام لاعب مصري احتراف بره البلجيكو ومصطفى محمد وكامل يعني أسمعش من مشلاف اسماء كتير قوي من اسماء كتير هل احدث فيهم اخذت انت عندك ايهاب آه... عبد الرحمن ابن طيوم لاعب الاهرام الصاغ او يعني بعد بعد كده محمد ايهاب محمد اياب اه بعد ما بعد ما رأ... لما تهمون إنه كان بيقومون الشتات وبعد ثلاثة سنين المحكمة على تويتر قال هلعب لمصر ولو ببلاش يعني قال و... بس بعد يفهمت ما زميله قتل بعد مرة ما ندك ما من الشتات وبرضه رفع وعندنا محمد اللي كان هو كان, كان عمد الصادق ما رايش ايه يعني حتى اليابان كرمت بعد فترة طويل انه اخذ المدينة الزرية عشو خاطر ما هو يعني خسروا مبارا عشو خاطر اللعب اليابان ما رايش ما رايش كامل الوقت يعني المسرعة ما عاش خاطر ايه عنده لوقت المسرعة الجولو احنا الحياة وساز ايمن عندنا نمازج مشارفة كتير قوي وان شاء الله دايما, رب دايماً الله. يا رب مشارفين في كل محاكل يا رب شكرا يا حضرتك عد بس, بس اهدى عمل اذا بكير ا بالسلام عليكم كلكم والطبع على السيدك الغالي محمود فاروق والسيد مالجي علي والمدام عليها وكل الدكاء اللي بيسمع صوت عرب وأنا شرفت بحديكم مكاننا وقالتك شوك للحضرية لك نورتنا نورتنا مع السلام عليكم مع السلام معنا اتصال تليفوني يا شدي ألو يا صباح بابد والفلة والياسمين على الفترة الجميلة بتاعكم حضراتكم دي يا فأنتي ومحمود أرنعوض بزاكذيك أهلا بحضرية لزيد محمود على فكرة الأخير ذاته كريم <تصفيق> أكيد طبعا منورنا دايما <تصفيق> والله أنا عايز أقول لحضراتك في الزعيم أحمد عرابي وفي الفنان عبد الحليم حافظ اللي احنا حلحته بعيد البعيد ميلادي يوم 21 ست هذا الشهر وفي عبدنا الفنان رجل أبازة بالنسبة للإعلام بقى فيه الإعلامية الكبيرة والاستاذة مونة حسن وزيعة الشرق الأوسط اللي طلعت معاش يوم 22 مارس هذا العام المذيعة دي بصراحة كان ليها شعبية جامدة جدا وكود المستمعين كانوا بيحبوها حضراتكو وكانوا بيستنوا الفترات بتاعتها يعني كانت بتقدم يوم السبت فترتين الفترتين وبتلاقي حضرتك كل المستمعين بيحاولوا يتصلوا بيها ويحاولوا يشاركوا في الفترات بتاعتها أنا شخصيا ليه ذكريات جميلة معها لاني فضلت أقدم طبق الكب من خلال برنامجها الاسامي يوم السبت من كل أسبوع وكان المستمعين بيستنوني وبيكتبوا الوصفات بتاعتي وبيقولوا انها بتطلع حلوه جدا فديش هذا عظيمة تحسبلي بصراحة يا عبد فأنا بحقيها وبعضنا أنت ترجع تاني إن شاء الله إن شاء الله, إن شاء الله. شكرا, شكرا لكم لمنورنا شكرا يا فنجم معالك سلام شكرا مصر دايماً لما تنوي أدرك في التاريخ دورت حقيقة قبل ما نختم يا شادي حلقاتنا اللي المليانة نمازج مشرفة ومهما عملنا حلقات مشا نقدر نوفي الحقيقة النمازج الجميلة المضيئة في حياتنا اللي بتنور لنا الحياة في نموذج طالبة مصر مصرية اسمها ياسمين يحيى فازت بالمركز الاول عالميا في مصابق مصابقة انتل اسف واطلاق اسمها على كوايكب من قبل وكالة ناسا تكريماً لها وطبعاً حصلت على المركز الأول ورفعت العلم المصري وضرب السلام الوطني تكريماً لها أكيد النماذج دي نماذج جميلة جدا بنتشرف بيها ونتمنى إن شاء الله لو الأجيال اللي يعرفوا النماذج دي وتكون قدام عينيهم على طول الحكاية في مصر فكر ألها كنا معكم مستمعين وعلى مدار الساعة وأنا في انتظارك ليوم الخميس كنا معكم أمام المايكروفون رحب الله سالم وشادي سمير <تصفيق> وبلمسات لمسات الفنية والهندسية داود محمد <تصفيق> والإخراج لهشام عامر